ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ الله فلا مضل له ومن يضلل الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث بمهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله وخيرا هذه هذه محبه عليه وكل بدعة ضلالة،, ضلالة في النار من الأمور المتفق عليها بين العقلات أن المؤمن بالله واليوم الآخر له حرمة عند الله سبحانه حرمة عظيمة لا يجوز التعدي عليها قرر هذا الأصل العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكبر تجمع إسلامي زمن البعثة ألا وهو حجة ولا فقد جاء فيها مصرحا إن نماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهدكم هذا كما صح الخبر عن الصالح المسلوق صلى الله عليه وسلم أنه قال كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه حرم الإسلاف أدنى شيء يمس بالمؤمن ويمهيه فحرم الغيمة والنميمة وسائر آفات الرسال حفاظا على عرضه وحرم السرقة لأنواعها حفاظا على ماله وحرم ضرب الوجه وجرحه وسفك دمه حفاظا على دمه ونفسه وحرم الزنا حفاظاً على نسبه وحرم الخمر حفاظاً على عقله بل حرم أدنان ذلك وهو أن يروع المسلم أخاه وذلك بأخذ متاعه كحبل أو سواك أو لعل أو نعل من أجل ترويعه وتخويفه ولو كان ذلك مزاحاً ولعباً وذلك كله حتى يبين الإسلام مكانة المسلم عند الله سبحانه كان ابن عمر يدوف بالكعبة يوماً وهو يقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك ولم يؤذي الله أعظم حرمة منك يغضب الجبار سبحانه وتعالى ويعلن حربه على من آذى مهناً تقياً كان بذلك ولياً قال سبحانه في الحديث القدسي من عاد لي ولياً فقد آمنته بالحرب وبلغ الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيماً لحرمة مؤمن أنه نهى عن الجلوس على قبر المؤمن في سنة يامي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرص إلى جده أحب إليه من أن يجلس على قبر المؤمن وبلغت بحرمة المؤمن, وبلغت المؤمن عند الله أن حرم كسر عظم المؤمن وهو ميت وجعل ذلك مثل كسره وهو حي في الوزن والإذن فعند مسل الميت المسلف ينبغي أن يكون الغواس رفيقاً لطيفاً رحيماً بميته وكذلك في حفر القبور لعظم النفس مؤفنة عند الله فقد جعل الله سبحانه وتعالى الناس كلهم كنفس واحدة قال الله سبحانه ولا تأكل أموالكم بينكم بالذاقم يعني لا تأكل أموال غيركم بينكم بالباطل وقال ولا تنمزوا أنفسكم يعني ولا تنمزوا غيركم وقال سبحانه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يعني بغيرهم خيرا وصحى عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله مذب المؤمنين في تولدهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواهر إذا اشتكى منه عضو تذاعى له وسائر الجسد بالزهر والحمام إذا علمتم هذا فاعلموا أن أعظم شيء يؤذى به المؤمن قتله وسفك دمه فهي كبيرة من الكبائر الموبقات المودكات من صفات اليهود الذين يسعون في الأرض فسادا ويوقدون الفتنة والحروب بين الناس ويشعرونها كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاءها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين كلكم يعلم كفارة قتل الخطأ مع أنه قتل الخطأ ولكن كفارته غريضاً مئة من الإبل أو ألف شات من الغنم وتحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد رقبة المؤمنة صام شهرين متتابعين لتوبة من الله قال الله سبحانه في سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأاً ومن قتل مؤمناً خطأاً فتحرير رقبة المؤمناً ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوه فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا إن كان هذا الميت مؤمنا وأولياؤه من الكفار ففيه تحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينهم وبينهم إيثاق كأهل ذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين والمستأمرين فدية وسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنا إذا كان هذا الأمر في شأن قتل الفضأ فكيف بقتل المؤمن عمنا؟ قال الله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما إذا قتل الإنسان عاهدا أو ذميا كيهودي ونصراني يعيز في بلد الإسلام مقابل دفع جزية أو المستقمن أو المستقمن الذي دخل أرض الإسلام بأمان هؤلاء كلهم من الأنفس المعصومة لا يدوث قتلهم بحال من الأحوال بل بلغ بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن حرم الجنة على من هذا فعله الصحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة فكيف بمؤمن الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن المؤمن لا يزال في فسحة من دين الله وعفو الله ورحمته ما لم يقتل نفساً معصومة روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصف ذما حراما وأخبر الله سبحانه وتعالى أن قتل النفس الواحدة بغير حق كقتل الناس كلهم جميعا وأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وروا المسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزوال الدنيا لبهاب الدنيا أهول عند الله من قتل نفس مؤمنة وقال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ذي الحق ذلكم وصاهم به لعلكم تعقلون لأجل هذا الأمر العظيم شاء الله القصاص في الإسلام فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباغ بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون جاءت رجل إلى أمير المؤمنين عمر وقد قتل غيلة قد قتل خداعا أمسكه شخص وقتله آخر فقال أمير المؤمنين عمر والله لو اجتمع عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به وفي الصحيحين عبيد علي بن مسعود رضي يطال عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء في القتل يجيء اللقتول متعلقا بالقاتل آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سنه فيه وقتلني قال فيقول قتلته لتكون العزة لك ويجيء آخر فيقول رب سلها ما فيه قتلني قال فيقول قتلته لتكون العزة لفنان فيقول الله سبحانه فإنها ليست له فيبوء بإثمه قال فيهوي في النار سبعين خريفا ورودنا الرحمة علي بن عباس قال مر رجل من مبي سليم بنثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنما له فسلم عليهم فقال أحدهم لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا يعني ما قال السلام عليكم إلا خوفا منا هو كافر ولكنه قال السلام عليكم خوفا منا وتعوذا منا حتى لا نقتله قال فعبدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وأنزل الله سبحانه يا إله الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعد الله مغائب كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعبلون خبيرا أقولوا لذي تسمعوه وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن على آثارهم سار وارتفى روى البزار علي بن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ثقعة من الجيش فلما أدوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وهاروا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح ولم يذهب فلما رأى ذلك الكافر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله فأهوا إليه فقتله فقال له رجل من أصحابه أقتم فرجلا يشهد أن لا إله إلا الله والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالük أقتلت رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذًا وخوفًا فقال صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه فنظرت أصادق هو أم كاذب كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وفي حديث تندب بن سفيان في قصة أخرى قتل فيها رجل بعدما قال لا إله إلا الله فجاء القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استغفر لي فقال لا أستغفر لك فما مضت سبعة أيام حتى مات ذلك القاتل فدفنوه فلفضته الأرض وأخرجته صباحا فدفنوه مرة ثانية وأعادوه قبرا فلفضته الأرض وأخرجته ففعلوا ذلك ثالثة فلفضته الأرض وأخرجته فلما رأوا ذلك استحيوا مما لقين فاحتملوه فأنقوه في شعب من الشعاب في أرض في جبل من الجبال فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض تقبل من هو شر من صعيفكم ولكن الله أراد أن يعظكم فكيف يطيل بمسلم أن يقتل رجلا يشهد بالتوحيد ويحضر الجماعة في المسجد والله يقول إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقال الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من الممتدينين ويزداد الامر خطوره في, في من يقتل نفسه عمدا وهو يحسب انه يحسن صنعه قال الله سبحانه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا روى أبو ناود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خالد من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يبعى بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم مخلداً مخلداً فيها أبداً ومن ترد من جبل وألغى نفسه فهو مترد في نار جهنم مخلداً مخلداً فيها أبداً وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكيناً فقطع بها يده فنارق أذب حتى مات لم ينقض عدم حتى مات قال الله سبحانه عبده بادرني بنفسه حرمت عليه من جنة وجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قدل نفسه بحديدة فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم وفي حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحد أمره مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيم الزائم والنفس بالنفس والتارك لدينه المثارك للجماعة قال مالك وغيره ليس لأحد من الناس أن يقيم الحدود على الناس إلا من الحاكم أو نائبه فلو أن رجلا محصنا متزوجا وقع في الزنا وشهد عليه أربعة شهداء فإن الحاكم والسلطان هو الذي يقيم عليه الحق حد الرجل ولو أن رجلا قتل آخر عمدا فإن القصاص في حقه إلا ما يقوم به ولي الأمر ولو أن رجلا ارتد عن دينه فتنصر مثلا فإن السلطان هو الذي يطبق عليه الحق هذا كله حتى تعلم أيها المسلمون أن الإسلام دريء مما يُفعل هنا وهناك من قتل الأنفس المعصومة بغير حق فدين الإسلام دين سماوي ليس فيه فوضى ولا تناقض ولا تعارض ولا اختلاف قال الله سبحانه أفلا يتذبرون القرآن ولو كان من عد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ألا فاشهدوا أيها المسلمون يا شهداء الله في الأرض أن الإسلام بريع من سفك الدماء بغير حق ومن التفجير فلا تضطروا بمن يفعل هذا وهو يحسن أنه يرسل صنعا فالحق عليه نوع وهذا من الإفساد في الأرض بغير حق قال الله سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال سبحانه وإذا لولى سعا في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرق والنسل والله لا يحب الفساد فاللهم إنا نبرأ إليك من القتل وسفك الدماء بغير حق ونشهدك يا رب العالمين أننا لهذا الفعل كارهون وله مغضون وعليكم أن تعلم أيها الناس أن إنكار هذه الأمور واجب على الأعيان فمن رضي بالمعصية فهو كنفاعل لها وإلا بفعلها جاء رجل الى امام الشعبي فاستحسل عنده قتل عثمان يعني مدح قتلت عثمان عند الامام الشعبي فقال له الإمام الشعبي رحمه الله لقد شاركت في قتله لقد شاركت في قتله مصداق هذا ما اخرجه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فنت الخطيه بارض كان من حضرها وأنكرها كما لم يشهدها ومن غاب عنها ورضيها كمن فعلها فاللهم إنا نسألك أن ترحم موت المسلمين اللهم جنبنا فتنة ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر إلى لدي المسلمين سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت That's not